to a senior لا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم استقرها واستودعها كل في كتاب مبين وهو خَلَقَ خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء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 ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله, الله, أكبر, الله, أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومي يا كنا اعوذ بعونك يا كن السعين اهدر الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولئن اذقنا الانسان من رحمتك لَزَعَ أَنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَيَأْسُ كَفُو وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لهم أَجُنُّ كَذِيبٌ فَلَن لَّكَ تَأْرِفُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا وَضَائِقٌ فِي صَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَئِن عَلَيْكَ لَنُذِنَّ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 بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزين جهال وفي ليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فينا وباطل ما كانوا يعملون الله, الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبل وإياك نستمع صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الظالمين أفمن كان على بيهنة من ربي ويكلوه شاهد منه ومن من قبله كتاب موسى إماما ورحمة أَلَمَّا آتَيْنَاكَ مُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى الله كذبا هؤلاء يكيرضون على ربهم ويرقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا, ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله الأولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفترون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأطبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالبون مَثَلُ الشَّيْطَانِ إِذَا خَرَّ عَلَيْكَ أَعْمَى هل وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مثلا أفلا الله الله أكبر الله أكبر اللهم أكبر الله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 لَنَا وَمَا نَرَاهُ كَتَبَ تَابَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ وَمَا نَرَى لَكُم عَلَيْنَا مِنْ خَطْبٍ إِنَّهُمْ كَادِرِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عندي اعلمي عليكم ان انزمكموها وان كنتم لا كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه ما انا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم طوما تنتجهون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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نسحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون الله الله الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مروا عليهم لهم من قومه يسخروا منه قال إن تذخروا منا فإنا نذخر منكم كما تذخرون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 وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها وموساها إن ربه لغفور رحيم وهي تجريب في موجن كالجبال ونادى نوح منه وكان في معزر يا بني, بني يركم ولا تكن مع الكافرين قال تعاوني إلى جبل يعطوني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلِّعِي مَا أَفْضَتْ وَيَا سَمَاءُ أَمْطِرِي غِيضًا مَّاءٌ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ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 قال آدى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أختم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمله غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعبكا يكون من الجاهرين قال ربني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا توقف لي وترحمني اكن من القاصرين قيل يا نوح اضبط سلاما منا وبركاته عليك وعلى امم من من نع وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنبال الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فصبر, فصبر إن العاقبة للمستقيم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتون مختارون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله افلا ان اجري الا على الذي خلقني افلا تقيلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجلب لكم وَايَأْجِجَنَّ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَسْتَوِي لَهُمْ مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَ بِسُلَامٍ بَلْ نَتَّبِعُ مَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَوْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ تَقولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ قال إني أشهد صاه واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على, الله توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آكل بناصيتها إن ربي على طراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم وَتَّقْلِفُ رَضّ فَوْمًا غيْرَةُ وَلاَا تَبُونَهُ شَيْ إَِِّ رَضّ على كُّ شٍَْ حَثض وَلَمَّا جَ عَمرداَانَ الجَّينَا وَلَمَّا جَمُونَ نَجَّينَا مدَو وََّينَ آمَنُوا معهُ بَِحْمَةٍ إِا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعقوا لَهُ واتبعوا أمر كل جبار عليد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الظالمين آمين وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 فما تزيدونني غير تخفي ويا قوم هذه ناقدوا الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها, تمسوها بسوء فيأخذكم عذابه قريب فعقروها فقال تمسعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مخدوم فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا برحمه منا فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن حذ يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ذيانهم جاثلين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعدا لتمود الله, الله.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 إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أمين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حميل فلما رأى أيديهم لا تقل إليه نفرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قول نوط وامراته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق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 انه قد جاء امر ربه انه قد جاء امر ربك وانهم هاتم عذاب غير مردود الله الله أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ولما جاء ورسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عطيب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بنا فيهن أطهر لكم فاستقوا الله بَتَّمَ الله وَلا تَخْزُرُ في ضَيْفٍ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ أَمَانَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَفْظٍ وَأَنَّكَ لَا تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ مَوْطِنًا أَوْ آوِي إِلَى ركن شديد قالوا يا نوح ان رسل ربك لن يطيروا اليك فاسري باهلك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا ينسخ فيكم احد الا إن امراتك انه مصير ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب أليس الصبح بطريب فلما جاء آمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها, وأمطرنا عليها حجارة من سكير منبود متوبة وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ الله الله أكبر سلام عليكم ورحمة يَا عِبَادِ قُلْ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَمْنُنُوا عَلَيَّ ورصية <تصفيق> الله خير لكم all الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي اهجنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يطدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المغفود ذلك من أنباد All right. فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن للمغطوب عليهم ولا الضالين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقروا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم بن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً, إلا قليلا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 وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والنانس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مان في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير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 قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عجو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل أحاجيث ويتم نعمته عليك وعزيك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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرسع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه له الذلب ونحن عصبة إنا إذا لخافرون الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله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 ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في ضيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء له الذئب وما أنت بمؤمن الا ولو كننا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذبا قالوا بل سوَّلت لكم أنفسكم أم كنتم جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلال وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اونتى اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا عسى ان ينفعنا او نستخدمه ولدا وكذلك مسنا يوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن معظم الناس لا يعلمون وَلَمَّا بَرَزَ شَدُّهُ أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِظًا وَكَذَلِكَ نَجِّيْنُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ, أكبر الله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 الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه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 وُبُنِ الصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميص قد من ذغر فكذب وهو من الصادقين فلما راى قميصا قد من ذغر قال انه منك انكيدكم إن عظيم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 <تضحين> اهدنا الصراط المشتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال نتوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عنها <hurting>. يقول شغفها حبا اننا نراها في قلل مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعدت لهن متكئا واادت واادت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن لَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ تُنَزِّلُ فِي وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَّفْسِهِ وَلَ إم يَبحمَا مُملَسجَنَّ وَلا يَكَ منِ الصاضين قَالَ رّ السجنُ وَحَذبُ إلي مِ يدونني إلي قال رَّ السجننُ حّ إلَّ مِما يجعُلَه فإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فاصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسينين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت بلة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم واستبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من قبل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سنة مُهَانٌ أنتم و أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيا وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنزاه الشيطان ذكر ربه فللت في السجن بطع وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع ثم ظلكن خضر وخر يابسات يا ايها الملؤ افسوا في رؤيا يا كنتم للرؤيا تعبرون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 وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعملون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا, إلا قليلا مما تأكلون ثم ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاد الناس وفيه يعصرون الله الله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 افطعنا لجيهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم إذ راوتتم يوسف عن نفسه قل لحاسنا لما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتته عن نفسه وإن من الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائم وما أبرع نفسي إن النفس لأمامي وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائي الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مفتنا ليوتف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نظيبوا بحب امَ مش وَلا نظيع جر المَس وَلا أجر الأآاقِةِ غَير للذامَ للَلي آمَنوا وَكانوا يتف خله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 صل لربك وانحظ إن شانئك هو الأبتر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولتلحب الله اغفر لا إله إلا أنه اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات القلب اللهم يا من يعلم ضمائر الصامتين اللهم يا الصامقين ويا من يملك حوائج السائلين اقضي حاجاتنا وحقق أمنياتنا وتقبل نياتنا يا رب العالمين يا من يعلم سرنا وعلانيتنا اللهم يا جابر كل كثير اللهم يا جابر كل كثير يا من عليه العسير يسير حاجتنا إليك كثير وأنت يا مولانا بها عليم وخبير نسألك من الخير كله عاجله وآجري ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كلك عاجلي وآجري ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك يا ربنا من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك يا رب العالمين اللهم يا قوة المستنصرين ويا غوث المستغيثين ويا عيال المستعيذين يا امان الخائفين يا امان الخائفين يا قوت المستنصرين عبيدك قدم السهم الضرب في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان يا رب العلي اللهم أنت أرحم بهم اللهم أنت أرحم بعبادك الخلق خلقك والأمر أمرك والكل في قبضتك اللهم ارحم أنين الصغار وبكاء النساء الثكالا اللهم ارحم الشيوخ اللهم أنت أولى بهم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 يا ناصر المظلومين انصرهم اللهم ارحمهم اللهم ارحم ضعفهم واشبر كسرهم اللهم ارحم تلك الدماء التي أريقت وتلك الأنفس التي أزهقت يا رب العالمين نسألك أن ترينا في أعدائك عجائب قدرتك اللهم قتلهم شر مقتل اللهم فرق جمعهم شفت شملهم جمد الدماء في عروفهم اجعلهم عبرة من المعتبرين يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض أرسل عليهم من الحق حاصدا يستأصل جذورهم ويقطع شرورهم يا قوي يا عزيز اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم أطل عمره وأحفن عمله اللهم أعظم جزاءه اللهم أعظم جزاءه وأجزل عطاءه يا رب العالمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين مهت تراب محاقن أجوههم اللهم إنا ندعوك لهم ونتضرع إليك من أجرهم اللهم من كان منهم محسنا فزده فرحا وسرورا ومن كان منهم مسيئا فاقلب فرح حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سفطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد صاحب الوجه الأنوى والجبين الأزهر وعلى آله وأصحابه السادة الغرب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين